كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 فَبُيُوتَنَا عُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنَّمَا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَأَتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كان لطيفا خبيرا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 وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لا على في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك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 لا جناح عليهن في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن, ولا أبناء أخواتهن, ولا أبناء أخواتهن